بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الأمانة العامة للتربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض كتاب ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي تحقيق محمد عبد عزام المجلد الأول ويقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم الشريط الاول الوجه الاول يبدأ حالا مقدمة بدء الطريق كنت اقدر اني سوف انضي حتى نهاية الطريق فاذا ما تم طبو ديوان ابي تمام جلست وصحبي نستروح ونفطت عني غبار السفر وخث في الحديث والسمر حديث من قرت عينه بعد غياب طويل غير اني ما كدت ابلغ هذه المرحلة من نشر هذا الديوان حتى استوقفني بعض صحبي وهو الاستاذ الفاضل شفيق متري صاحب دار المعارف وطلب الي ان اقف وقفة لن تطول ريث ما نخرج هذا القبر من ديوان ابي تمام بعدها نستانف السير ونمضي الى الغاية والحق اني كدت لا استجيب له كنت اقول لنفسي ما دام المرء قادرا على السير فلماذا يقف وقفة قد تطول وقد تقصر وهو لم يبلغ من الطريق بعد الا اقل له. ان اخشى ما يخشاه المتعب المكدود في سيره راحة تشعره بتعبه وكده ومن يدري اذا جلس هذا المتعب المكدود واستمر الراحة واستشعر حلاوة الغفوة متى ينهض من مكانه ويعاود سيره غير ان الطريق ليست لي وحده فالقيت عصاي وجلست قليلا ريث ما نتهب للمرحلة الثانية من طريق الشاق الطويلة وما اكاد اتلفت خلفي وارمو الى بعيد بعيني حتى ارى اول ما ارى صديقي الدكتور خليل محمود عساكر المدرس الان بكلية الاداب بجامعة القاهرة نعم فلقد بدأنا تلك الطريقة معا لكن ما كدنا نخطو فيها خطوات قليلة حتى بدى لنا فوقفنا ذلك ان كتابا اخر عن ابي تمام عنا لنا هو كتاب اخبار ابي تمام لابي بكر الصولي فنحينا الديوان ليث ما نخرج هذا الكتاب ونشرناه سنة سبع وثلاثين وتسعمائة بعدها اردنا ان نعاود السير في الديوان لكن صاحبي سافر الى براك ليدرس هناك. فكان علي أن أدع الطريق وحدي والحق أني أحسست بعض الوحش حين هممت لأسير وحدي ذلك لأني إنسان أخشى نفسي قبل أن أخشى غيري ولولا أن مؤنساً آنسني وأستاذاً حبيبا إلى نفسي أذهب عني وحشتي لكنت الآن كما أظن ما زلت اتلفت في بدء تلك الطريق ذلك المؤنس وهذا الاستاذ هو الدكتور طاها حسين فلطالما كان يحثني على السير والداب كلما ادعيت الاعياء والنصب وان انسى فلن انسى هذا الذي كان منه حين جئته يوما من الايام في العام الماضي وكان هذا الديوان لا يزال في طريقه الى المطبعة وقلت له انظر يا سيدي فاني ذاهب الى لندن لامكث سنوات ثلاثا مدرسا بالجامعة هناك فكيف اذا يطبع هذا الديوان ومن عساه يقوم على الاشراف عليه فابتسم استاذي في رفق وكأنه عرف ما في نفسي ثم قال أهذا كل ما تخشاه لا عليك فإني آخذ مكانك أي رجل هذا الرجل وأي أستاذ هذا الأستاذ لقد كان في ذلك الوقت إذا سمح لي أن أذكر هذا الذي أذكره في حاجة ماسة لكل دقيقة من وقته لأنه كان يعيش على ما يكتبه فكيف إذن أراده ان يحل محل تلميذة في مثل هذا العمل الذي يستنفل الوقت والجهد انما اقول هذا ليذكر بعض الاساتذة الذين توفر, توفر لهم الدولة ما تستطيع ان توفره لهم من خصب العيش ورغد الحياة وهم مع ذلك لا يقدرون ما ينبغي عليهم نحو ابنائهم واصدقائهم من تلاميذهم غير ان سفري الى لندن ارجئ عاما فبقيت بالقاهرة وبدأت المطبعة تطبع وتبعث لي بالتجارب وبدأت اراجع هذه التجارب على الاصل الذي كتبته وعلى الاصول المخطوطة ايضا زيادة في الحيطة لكني رأيت اني في حاجة لمن يعاونني على المقابلة فطلقت ذلك الى صديقي الاستاذ رشاد عبد المطلب الموظف بالادارة الثقافية بالجامعة العربية فلبه وهو سعيد مغتبط واحتمل في ذلك كثيرا من الجهد والنصب وكان العمل يسير على النحو لا تبعث المطبعة بالتجربة الاولى فنراجعها معا ثم تبعث بالثانية الى فضيلة الشيخ احمد محمد شاكر فينظر فيها ويبدي ما يعن له من الملاحظات عليها ثم تعود فتبعث بها الي فانظر فيها لأقر ما اقر منها ثم اعطي اذن الطب عليها والحق اني مدين للشيخ احمد محمد شاكر بكثير من ملاحظاته القيمة التي أخذت بها في مواضع من هذا الكتاب لكني ما كنت أصل إلى حوالي صفحة 400 حتى دعا داع السفر إلى لندن فحزمت متاعي وأنا لا أدري من يأخذ مكاني أهو أستاذي وقد أصبح على كتفيه مسئولية جسيمة أدعى الله أن يمكن له في النهوض بها كان واجبي ان اعفيه من وعده السابق ووصلت الى لندن بمخطوطاتي وانا لا ادري ما اصنع لكني ما كنت استقر حتى ذكرت صديقي وزميلي الاستاذ مصطفى السقا الاستاذ بكلية الاباب بجامعة القاهرة فكتبت له في ذلك فاذا هو يسرع فيقوم مقام في النظر الى تجارب المطبعة وتقويم النص ويعطى إذن الطبع ثم يكتب إلي لأخبرني أنه مغطبط بهذا التكليف فأي شكر يستحقه من هؤلاء الصحب الذين أنفقوا وسينفقون من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير وأي دين لهم في عنقه ألا إن صداقة الأصدقاء وزمالة الزملاء خليقة أن تثمر ثمرة من الثمرات التي يستفيد منها الناس اذا غرست في مثل هذه الطربة الخصبة وسقيت مثل هذه الروح الطيبة وبعد فهذا هو المجلد الاول من ديوان ابي تمام وعليه شرح الخطيب التبريزي ينشر لاول مرة عن اصول توتا فلعله ان يجيء محققا طلبة الذين قال تنظرهم لاخراج هذا الديوان منشورا نشرة علمية صحيحة فإن ديوان أبي التمام المطبوع ناقص مليء بالأخطاء فضلا عن أنه خال من الشرح وكان لابد لشعر هذا الشاعر من شرح يجلي غامضة ويبين عن مستغلقه وقد حس القدماء هذه الحاجة فشرحه العلماء شروحا كثيرا فما بالك بهذا الشعر في أيامنا ولعل النظر في هذا الديوان يلاحظ كثرة ما جاء في ومشه من الروايات المختلفة والشروح المتباينة وربما تشابه بعض الشروح وتقارب بعض الروايات وربما خاض شراح أبي تمام فيما لا يتصب بشاره في قليل ولا كثير مثل اللغة والنحو والاخبار وغير ذلك مما تعود الشراح المتقدمون ان يخوضوا فيه ويملأوا شروحهم الادبية به فهذه الظاهرة ملاحظها على شروحنا الادبية المتقدمة بصفة عامة فالملك اذا هنا نظرة سريعة لنرى كيف جمع الروات المتقدمون شعرنا العربي وكيف شرحوه وماذا كانت طريقتهم في ذلك حتى جاء دواوين الشعراء التي عملوها وعليها هذا الطابع ثم لنرى لماذا اختص شعر هذا الشاعر بكثرة الروايات والشروح ونذكر بعد ذلك شيئا عن شراحه الذين اعتمد عليهم التبرزي ثم نتحدث اخيرا عن النسخ التي اعتمدنا عليها جمع الشعر وشرح كان الشعراء في الجاهلية والاسلام يروون شعرهم طائفة من الشبان يتعلمون عليهم الفن ويعتمدون في هذا التعليم على الحفظ والنقد الذي يوجهه اساتذتهم الى ما يحدثون من اثار وكان هؤلاء الرواه او حملة الشعر وحفظته من بين اقرباء الشعر اعادة او من تلاميذهم المقربين اليهم فقد كان راوية زهير الحطيئة وابنه كعب وكان زهير نفسه راوية اوس بن حجر التميمي والذي روى ان قائد مسحل ابن كسيب بن عمار بن عكابة ابن الخطفة وكان كثير من هؤلاء الرواه شاعرا فالحتيئة راوية زهير وآل زهير وهدبة بن خشران راوية الحتيئة وجميل راوية هدبة هذا وكثير راوية جميل والسائب بن الحكم السادوسي راوية كثير وظرنة راوية الراعي وهكذا تصلت هذه العادة في الإسلام واستمرت كما اتصلت عادة أخرى واستمرت عادة إنشاد الشعر للجماعات وفي المجالس ويظهر ما يثيره الشعر من إعجاب أو سخط وتعليل هذا السخط وهذا الإعجاب فيظهر النقد ويظهر معه شرح لما قد يشتمل عليه الشعر من الأخبار والأنساب وربما وقف الناقض عند الكلمة الغريبة او عند وجه غريب من اوجه الاعراب على ان العصر الاموي يشهد تطورا اخر في رواية الشعر اذ يفرغ بعض الافراد لروايته عن اصحابه فيتصلون بهم ويلازمونهم ويأخذ ويأخذون عنهم ما يقولون ويدونون لهم اذ كان كثير منهم لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن صناعة التدوين على كل حال وربما اتصل غير واحد من هؤلاء الرواه بشاعر بعينه وربما قام هؤلاء الرواه من الشاعر مقام المصلح لشاره والناقض له مع ان كثيرا منهم لم يكن شاعر وقد كان الشعراء يرتجلون احيانا ويندفعون في الارتجال فيتورطون في بعض الخطأ الذي يتصل بالوزن والقافية والعراب فكان الروات يقومون لهم ذلك قبل ان يذيعوا شعرهم في الناس ومنذ اواخر القرن الاول تنشأ طائفة جديدة من الروات والعلماء من الروات العلماء لا يتصلون بالشاعر ولا يلازمونه ولكنهم يتوفون في أحياء البادية والأمصار يرويون الشعر ويروونه الناس ويتخذون هذا الصناع شأنون في ذلك شأن القصاص والمحدثين في رعاية الاخبار والحديث مثل حماد والمفضل وخلف وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم وهؤلاء الروات هم العلماء الذين حفظوا لنا الشعر واللغة والأذب بوجه عام وقد كانوا رواة ومفسرين حين يحتاج الأمر إلى تفسير وكان تفسيرهم لغويا أحيانا ومتصلا بالقصص والنسب أحيانا أخرى وربما ألموا بالنقد الأذبي إلماما خفيفا كالاصمعي الذي كان يدعوه الرشيد الشيطان الشعر نزح بعض هؤلاء الروات المحترفين الى البادية يأخذون الشعر من افواه الاعراب ويعودون به تجارة رابحة في الحواضر واعتمد بعض على من كان يلقاه من الاعراب في هذه الحواضر كما روى بعضهم عن بعض اخر فالاصمعي جلس الى ابي عمر عشر حجج ويونس اخذ عن ابي عمر وابو عبيدة وخلف اخذ عن يونس وسمع خلف من حماد واخذ ابو زيد عن المفضل والكسائي عن يونس وكان ابن الاعرابي ربيبا للمفضل سمع منه الدواوين وصححها وأملى أبو عمران موسى أحد رواة الأصمعي كتب الأصمعي ببغداد وحملها الناس عنه واعتمد جل هؤلاء الرواح على الذاكرة والحفظ فكانوا يشدون الأشعار أو يملونها دون الرجوع إلى مصدر مكتوب ولهم في كتب الآداب نوادر فيها كثير من المبالغات فعمر بن شبت يروي انه سمع الاصمعي يقول احفظ عشرة الاف ارجوزة وكان ابو عبيدة مغيظا من دعوى الاصمعي من انه ما قرأ كتابا قط فاحتاج ان يعود الى ما فيه ولا دخل قلبه شيء قط وخرج منه وقالوا ان الاصمعي يحفظ نصف اللغة وقالوا ان الاحمر صاحب الكسائي ان الاحمر صاحب الكسائية ومؤدب الامين يحفظ اربعين الف بيت شاهد في النحو سوى ما كان يحفظ من القصائد وابيات الغريب وقالوا ان الفراء املا كتبه كلها حفظة لم يأخذ بيده نسخة الا في كتابين ومقدار كتب الفراء ثلاثة الاش ورقة ومع ذلك فإنه يقال إن الأحمر كان أحسن حفظا من وقال ابن الأعرابي لثعلب أمليت قبل أن تجيئني يا أحمد حبل بعير وكان الرياشي يحفظ كتب الأصمعي كلها وأبي زيد كلها حاشيه انظر في هذا نزهة الألبة صفحات 122 و130 و168 و208 و251 و263 انتهت الحاشيه على ان بعض هؤلاء الرواه كان لا يكتفي بالسمع والحفظ ولكنه كان يدون فقد كان ابو عمرو الشيباني يخرج الى الباديه ومعه الورق والمداد فيدون ما يسمعه وقد قيل انه جمع اشعار نيف قبيله فكان كلما عمل شعر قبيله واخرجه الى الناس كتب مصحفا وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفا وثمانين مصحفا بخطه حاشيه الفهرست صفحة ثمان والمراضب بالمصحف هنا المجلد انتهت الحاشية وقد دخل عن المفضل الضبي دوائون العرب وسمعها منه ابو حسان وابنه عمر بن ابي عمر الشيباني جمع هؤلاء الرواه ما استطاعوا جمعه من الشعر بعضهم عنية بجمع غريبه كما فعل المفضل في المفضليات وبعضهم عنية بجمع اراجيزه كما فعل الأصمعي والبعض جمع ديوان شاعر بعينه أو شعر قبيلة من القبائل وقد اشتهر بجمع الديوين جماعة كالأصمعي وأبي سعيد السكري وابن السكيت وأبي عمر الشيباني والطوصي وابن حبيب وابن الأعرابي وأبي عبيدة وأبي الأسود الدئلي وخلف الأحمر وحماد الراوية حاشية الفهرست صفحة 158 امتات الحاشية ولم يكن يهمهم شرح الشعر او العناية بنقده بقدر ما كان يهمهم الاكثار من روايته فقد روى حماد المعلقات دون تفسير وروا خلف لانية العرب من غير تفسير ايضا والاصمعي جمع الاراجيزة والاصمعيات من غير تفسير كذلك ذلك ان تهافتهم على جمع الشعر كان قبل كل شيء لتدوين اللغة والاستشهاد به على مسائل النحو. وكان هذان العلمان يدرسان في بدء الامر لاجل القرآن الكريم والحديث الشريف يقول ابن ختيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء وكان اكثر قصد للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل اهل الادب والذين يقعوا لاحتجاج باشعارهم في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس يقول اذا اعياكم تفسير اية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر فانه ديوان العرب وقد يكون الأدب نفسه أغراهم بجمع وربما خافوا من ضياعه لكثرة الموالي وتفشي الانتحال وقد كان المؤدبون في حاجة إليه لمحاضراتهم وكان العمراء ووجوه الناس في حاجة إليه ليثقفوا وليروحوا عن أنفسهم كما احتاج إليه أصحاب العلوم الأخرى ليأخذوا منه شواهدهم على ان كثيرا من النحاة والفقهاء والمحدثين واصحاب اللغة كانوا يطلبون الشعر ويرونه ويتناشدون لا من اجل علومهم ولكن حبا فيه واستجماما لنفوسهم من مسائل الفقه وعلوم الحديث واللغة وشواهد النحو حدث شعبة قال سمعت قتابة يحدث عن مطرف ابن الشخير قال صحبت عمران بن الحسين من الكوفة الى البصرة فما اتى علينا يوم الا انشدنا فيه شعر حاشية الزبيبي صفحة ست امتات الحاشية وضجر شعبة من املاء الحديث فرأى ابا زيد الانصارية في اخريات الناس فقال يا ابا زيد استعجمت دار مين ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات اخباري الي يا ابا زيد فجاءه فجعل يتناشدان الاشعار فقال له بعض اهل الحديث يا ابا بستان نقطع اليك ظهور الابل لنسمع منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتبعنا وتقبل على الاشعار فغضب شعبة غضبا شديدا وقال يا هؤلاء انا والله في هذا اعلم مني في ذاك حاشية مقدمة نوادر ابي زيد انتهت الحاشية وفي القرن الثالث تؤلف الكتب الادبية التي تجمع اطرافا من الادب شعرا او نصرا ويطول المؤلفون في كثير من الاحيان الوقوف عند الشروح النحوية واللغوية والتاريخية وعند النقد الفني لما يرون كما فعل ابن سلام وابن قتيبة في طبقاتهما فاما الروات الذين كانوا يتصلون بالشعراء فقد كانوا يجمعون ما يأخذون عنهم ويذيعونه في الناس إما لأدائه إلى العلماء الذين يحترفون التعليم وإما بإضاعته في الناس كتبا منسوخة بأيد الوراقين وعلى هذا النحو ظهرت المجموعات الشعرية التي سميت فيما بعد بالدواوين وهناك مجموعات شعرية أخرى أنشاه علماء الرواية الذين أشرنا إليهم رووها عن العرب في باديتهم وحاضرتهم ودونوها كتبا وألقوها على الطلاب دروسا كالذي جمع الأصمعي من الأراجيز وكالذي جمع المفضل للمهدي وكالذي جمع حماد وخلف ورواه أولهما للكوفيين والآخر للبصريين وكالذي صنفه أبو عمر والشيباني من جمع اشعار العرب وكالذي جمع اشعار النقائد بين الفرذ دقي وجرير وكالذي صنفه ابو تمام في نقائد جرير والاخطل ويشهد القرن الثالث ظاهره اخرى هي نشاه المجموعات التي لا يروى فيها ديوان شاعر بعينه ولا قبيله بعينها وإنما يختار فيها من الشارع على اختلاف أبوابه وموضوعاته لتيسير المحاضرة والحديث على المثقفين والمؤدبين والحديث على المثقفين والمؤدبين الذين يتصلون بالملوك والأمراء والوزراء وأصحاب المكانة كالأشعار التي قيلت في الخمر والميسر كما فعل ابن قتيبة في كتاب الأشربة وابو تمام والبحتري في حماستيهما واخيرا تظهر في اواخر القرن الثالث وفي اثناء القرن الرابع ظاهرة التيسير على الناس وذلك بترتيب الدواوين وجمعها على حروف المعجن كما فعل الصولي في جمع ما جمع من دواوين الشعراء ولا نعرف احدا قبل ابي بكر الصولي جمعت دواوين ورتبها على حروف المعجم فاما عمر الشعر شروحا فلا نعرف هذه الظاهرة الا في القرن الرابع ولا نعرف كذلك شروحا ظهرت على هذا النحو قبل شرح الصلي لديوان ابي تمام وشرح ابن جني لديوان المتنبيه ذلك لانه عندما استغلق شعر هذين الشاعرين وكثر الخلاف فيهما لخروجهما عن عمود الشعر المألوف ظهرت الحاجة الى الشرح التوير الشامل واستمرت هذه العادة متبعة حتى شرح الادباء من الشعر ما ليس في حاجة الى شرح فام هذه الشروح المتقدمة كشرح فعل بديوان زهير وما رواه ابو حاتم من نوادر ابي زيد فليست في الحقيقة شروحا بهذا المعنى الاستلاحي الذي عرفت به الشروح الادبية فيما بعد وان رأينا البيت يذكر وتحته تفسير له من اللغة والنحو وغير ذلك واغلب الظن ان ما ذكر في صلب هذه الدووين من الشرح كان على هوامش بعض النسخ تعليقا لبعض العلماء ثم نقله تلاميذهم الى هوامش من نسخهم ثم انتقلت هذه الهوامش الى المتن بعد ذلك ولم تكن عادتهم الوقوف عند كل بيت لشرحه وانما كانوا ينشدون القصودة او المقطعة جملة ثم يعودون الى بعض ابياتها بالتعليق وقد قول ان الاخفش هو اول من فصر الشار تحت كل بيت وما كان الناس يعرفون ذلك قبله وانما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها جملة حاشية المزهر صفحة 248 انتهت الحاشية واغلب الظن ايضا ان الاخفش لم يقصد الى ان يكون للشعر شرح بمعناه المعروف ولكنه كان اول من قطع الشعر بالوقوف عند كل بيت لغلبة النحو واللغة فاستمرت هذه عادة الشراح بعده وقد اراد الخطيب التبرزي صاحب هذا الشرح الرجوع الى الطريقة القديمة قبل الاخفش وهي انشاد الشعر جملة ثم الرجوع بعد ذلك الى ما فيه من لغة او نحو او اخبار او تفسير لمعنى غير ان نظر المتعدبين من تلاميذه الى الشعر كان لا يزال من اجل استخدامه لتثقفهم بهذه العلوم فابوا عليه ذلك واضطر ان يعود الى طريقة الاخفش يقول لصاحبه الذي قدم له شرح الحماسة وانا كنت شرحته شرحا مستوفى غير اني كنت اوردت كل قطعة من الشار جميعها ثم شرحتها مجملا ولم افصل بين ابياتها ولم افصل بين ابياتها بالتفاسير فرأيت من يقرأ علي هذا الكتاب يرغب في شرح كل بيت بعده ويميل الى ذلك ليسهل عليه معرفة ما يشكل في كل بيت منه ويبين له غرض الشاعر بالكشف عنه فاستعنت بالله تعالى على شرحه من اوله الى اخره شرحا شافيا بيتا بيتا على الولاء وكذلك نرى الخطيبة التبرزية يشكو من كثرة ما اخذ شراح الشعر انفسهم به من الخوض في اللغة والنحو والاخبار وغير ذلك ويحاول ان يقلل من ذلك ما وسعه التقليل فيقول لصاحبه الذي قدم له شرح المفضليات سألت ادام الله توفيقة ان اشرح لك القصائد المفضليات بعد فراغ من شرح كتاب الحماسة فعرفت كأنها شرحت وفيما شرحه العلماء المتقدمون كفاية وفيه مقنع فذكرت أن بعض الشروح قد طال لكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبه والاستشهادات عليها ومع طوله فكثير من معاني الشعر غير معلوم منه وبعض الشروح يذكر فيه تفسير البيت مما يتعلق به ومما لا تعلق وما لا تعلق له به وإراد ما يحتاج إليه البيت يطول به الكتاب والغرض من شرح هذه القصائد الإيجاز والاقتصار على ما يعرف به ما في الشعر من الغريب والإعراب والمعاني دون ما يتشعب من اللغة والإعراب لأن لا يشغل القارئ له والناظر فيه عن الغرب المقصود فأجبتك إلى ملتمسك توخيا لموافقتك فلم يستطع الخطيب التبرزي الذي توفي في أوائل القرن السادس الهجري أن يشرح الشعر جملة وإن كان قد استطاع إلى حد أن يقتصد من مسائل نحو اللغة والاخبار التي طبعت شروحنا الاذبية المتقدمة بطابعها ويظهر هذا في شرحه على الحماسة والمفضليات كما يظهر في شرحه على ديوان ابي تمام هذا هذه نظرة عامة في ظهور دوائين الشعراء وجمعها وشرحها اردنا ان نقدم بها لهذا الديوان وهكذا قدر للشعر العربي ان يتولى جمعه وشرحه من ظهرت الحاجة لجمعه وشرحه جماعة من النحات واصحاب اللغة ربما خلى بعضهم او كثير منهم من ملكة الذوق الاذبي التي تلزم لمن ينظر في الشار بنقد او شرح حتى قال الجاحظ طلبت علم الشار عند الاسمعي فوجدته لا يعرف الا غريبة فسألت الأخفش فلم يعرف إلا إعرابه فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيما اتصل بالأخبار ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب وغيره أثر مذهب أبي تمام في رواية الشعر وشرحه كان لهذا الاتجاه القديم اثره الظاهر في كثرة من تلأ به شروحنا الادبية من الروايات المختلفة والتكلف لتخريج اوجه المعاني المتباينة نتيجة استخدام الشار في هذه العلوم التي اشرنا اليها وكانت اللغة لهؤلاء النحاء واصحاب اللغة ينبو لا ينضب معينه وكذلك ساعدت الحروف العربية المساخة على الوقوع في أخطاء كثيرة نتيجة تشابه كثير من حروفها ولا نعرض لهذا الآن فهو أشهر من أن يذكر وإنما الذي نريد أن نذكره هنا هو أن مذهب أبي تمام في الشار كان هو الآخر معينا للشراح والمساخ على تحريف شعره وتصحيفه لأن شعر هذا الشعر جاء على غير ما ألف القوم جاء بعيد المعاني غريب الاستعارات مليئا بالطباق والجناس فتعفرت به الأفهام والأقلام وكفر فيه التأويل وزاد فيه التصحيف والتحريف فقد اجتمع إذن على هذا الشعر تلك الآفات العامة التي أشرنا إليها وآفات خاصة من هذا الشعر نفسه ساعدت عليها وقد اشار التبريزي في مقدمته لهذا فجاء ديوانه مليئا بالشروح والروايات ابعد هذا الشاعر في معانيه فابعد شراحه في تأويلاتهم وتخرجاتهم وتشابه كثير من الفاظه لكثرة جناسه فتشابه كثير من رواياته وكان رأسا لمذهب جديد في الشعر العربي فاختلف فيه العذباء بين متعصب عليه ومتعصب له وكان لهذه الخصومة اثرها في تناول شعره والنظر اليه وكان لهذه الدجة التي احدثها هذا الشعر اثرها ايضا في كثرة ما طرأ عليه من تصحيف وتحريف وقد كنت أحب أن أورد بعض الأمثلة على ما أصاب شعر أبي تمام من تصحيف وتحريف نتيجة استغلاق هذا الشعر على كثير من الناس ونتيجة عصبية القوم له أو عليه ونتيجة استخدامه لجناسه حتى تشابه كثير من ألفاظه لولا أن المقام لا يسمح لنا بذلك ولعل النظر في هذا الدوان وهو مشه يغنينا عن ذكر بعض الامثلة اثر اخر لمذهب ابي تمام ومع ذلك فقد احدثت هذه الدجة الادبية التي قامت حول هذا المذهب صدا اخر اذ خلف من ورائه ثروة ادبية قيمة خلف هذه الشروح الكثيرة لشعره كما خلف هذه الكتب النفيسة في نقده فقد جمع ورتبه على الحروف وشرحه ابو بكر الصلي توفي سنة 335 للهجرة كما جمعه علي بن حمزة الاصفهاني ورتبه على الانواع لا على الحروف وشرحه ابو منصور محمد ابن احمد الازهري توفي سنة 370 للهجرة وحسين ابن محمد الرافعي المعروف بالخالة توفي سنة ثلاثمائة وثمانين للهجرة وابو الريحاني محمد ابن احمد الخوارزمي توفي سنة أربعمائة واربعين للهجرة وشرح جزءا منه ابو علي احمد ابن محمد ابن الحسن المرزوقي توفي سنة أربعمائة وعشرين للهجرة وشرحه ايضا ابو حامد احمد ابن الحاء رازنجي وابو العلاء المعري والخطيب التبريزي وكذلك شرحه فصيح الدين الحيدري البغدادي والمبارك ابن احمد الاربلي المعروف باسم ابن المستوفى المعروف بابن المستوفى حاشية راجع كشف الظنون لحاجي خليفة الجزء الاول نهر سبمائة سبعون طبعة اسطنبول سنة الف في ذكر من تعرض له بالشرح انتهت الحاشية هذا عدا ما خلف غير هؤلاء من اقوال منثورة في ثنايا الكتب وعدى ما ضاع من شروحه ونقده والذي عثرنا عليه من هذه الشروح عاد شرح التبرزي هذا شرح الصولي وكتاب للمرزوقي باسم شرح مشكل أبياته ونقول من كتاب المرزوقي المسمى بالانتصار وكتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام وهو ناقص من آخره وسنخص بعض هؤلاء الشراح بالحديث بعد ان نذكر كتب النقد التي خلفها مذهب هذا الشعر كتب ابن المعتز توفي سنة 296 للهجرة كتابه البديع الذي ذكر فيه انواع هذا الفن الذي اختص به ابو تمام وهو مطبوع وليس بنا حاجة للتعريف به وكتب ابن المعتز ايضا كتابا في سرقات الشعراء تحامل فيه كثيرا على ابي تمام وفي كتاب الامدي الموازنة نقول منه قال ابن المعتز في هذا الكتاب وانما رأى ابي تمام اشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في اشعار القدماء كما عرفتك لا تنتهي في البعد الا هذه المنزلة فاحتذاها وحب الإبداع والإغراق في إيراد أمثالها واحتطب واستكفر منها حاشية الموازنة صفحة 111 انتهت الحاشية ويذكر المرزباني في كتابه الموشح أن الابن المعتز رسالة في محاسن شعر أبي تمام ومساوي حاشية الموشح صفحة 307 انتهت الحاشية وكتب ابو بكر الصوري كتابه اخبار ابي تمام وقد دافع عنه كثيرا وقد دافع فيه كثيرا عن ابي تمام ورد بعض اقوال خصومه فيه كما ذكر جملة من اخبار هذا الشاعر وهو مطبوعة وكتب الامدي توفي سنة 371 للهجرة كتابه الموازنة وهو غني عن التعريف وللامدي كتاب اخر يذكره ابن المستوفى في كتابه النظام باسم الابيات المفردة كما يذكر له كتابا اخر باسم معاني شار ابي تمام وله ايضا في الربد على ابن عمار فيما اخطأ فيه فيما خطأ فيه ابا تمام ويذكر هذا في الموازنة فيقول وتجاوز ذلك بعضهم الى القدح في الجيد من شعره وطعن فيما لا يطعن عليه واحتج بما لا تقوم حجة به ولم يقنع بذلك ولم يقنع بذلك مذاكرة ولا قول حتى ألف في ذلك كتابا وهو أبو العباس أحمد ابن عبد الله ابن عمار القطر بلي المعروف بالفريد انتهى الوجه الأول